أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 111. حق سفيها أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل 112. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأتى إذا ما دعوا ولا 119. صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ولكن يجب تديرونها تكون فليس عليكم جناح ان تكتبوها افضل من تبايعتم ولا تكون افضل ولا شهيد ان فإن يفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء